بسم الله إليكم وأبرك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا يسأل يقول هل يجب على الحاج الرجوع إلى مина قبل غروب الشمس بعد بعد انتهاءه من طواف الإفاضة؟ نعم الحاج مبيته في مина ليالي التشريق الثلاثة من واجبات حج. فإذا احتاج في الليل أن يذهب من أجل طواف الإفاضة فعليه أن يرجع مجرد أن ينتهي من طواف الإفاضة يرجع وإذا كان الذي حبس عن الرجوع الزحام فلا عليه أما إذا كان الذي حبسه عن ذلك رغبة في البقاء في مكة فلا فليس له ذلك وعرفنا فيما سبق أن طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة لماذا؟ لأن من يذهب ليطوف الإفاظة يذهب مثل الزائر لا يبقى في مكة يذهب مثل الزائر يطوف ويرجع مباشرة بمجرد أن ينتهي من الطواف نعم يقول وكلت أحدهم ليضحي عني في بلادي فهل يجوز لي أن أقص أظافري وأقص شاربي وحلق العان عند الحرام؟ في هذه الحالة تعتبر أردت أن تضحي اردت أن تضحي أردت أن تضحي فيشملك هذا الحكم الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن اظافره وشعره. نعم. يقول كثير من الحجاج وهم في المدينة الطيب يهتمون بالكرة والمباريات أكثر من الذكر. و... فما هي نصيحتكم لهم نصيحتي للحاج الموفق سن الله أن يجعلنا جميعا من عبادة موفقين أن يغتنم الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة بالاستكثار من الخيرات وعدم إضاعة الأوقات بسفساف الأمور ورديئها وأن يجتهد في حفظ وقته وملأه بالخيرات والطاعات والأذكار ونحن اعتبارا من, من هذا اليوم بدأنا في عشر أيام هي أفضل أيام السنة على الإطلاق حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر ابتداء من اليوم من هذه العشر قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء يعني ذهبت نفسه في سبيل الله هذا يدل على شرف هذه الأيام العظيم ومكانتها العليه ومحبة الله سبحانه وتعالى للعمل في هذه الأيام الفاضلة فلا يليق بالمسلم أن تضيع هذه الأيام الكريمة الفاضلة في سفساف الأمور ورديء الأشياء بنظر لا يليق أو بأعمال لا تليق أو بأقوال لا تليق بل يحفظ وقته ويجتهد في ملء الوقت بالبرامج المفيدة من تلاوة للقرآن من ذكر لله من عيادة لمريض من صدقة لفقير من بر وصيلة إلى غير ذلك من أبواب الخيرات يجتهد الإنسان في أعمال البر واعمال الخير عموما والأعمال الصالحات عموما يستكثر منها فهذه الأيام هي خير أيام العمل الصالح نعم هذا يسأل يقول كم قيمة اللقطة فإننا نجد احيانا ريالا أو أكثر فهل هذه من اللقطة أيضا الأصل أن اللقطة ما يجدها الحاج إما أن يأخذه ويعرف به باستمرار أو أن يتركه مكانه كما مر أن يتركه مكانه كما مر واللقطة الشيء الذي تتعلق به النفوس أما الشيء الذي لا ثمنه. يعني لا ثمن له أو لا لا, لا يئب به أشياء ترمى او لا يحتاج اليها فهذه لا تدخل نعم هذا يسأل يقول هل صيد البحر داخل في صيد البر أيضا لا, الح... لا لا لا الحكم في المنع مختص بصيد البر الحكم بالمنع مختص بصيد البر أما صيد البحر فهو حلال نعم حسنا الله إليكم يقول عند الرجوع إلى بلادنا نقوم بالذبح كهدية للجيران والأهل فهل هذا جائز؟ لا اعلم لهذا العمل اصلا. لا أعلم لهذا العمل أصلا نعم. يقول السائل هل يجوز للحاج الصيام في أيام العشر؟ نعم يجوز له أن يصوم هذه العشر أيام فاضلة. ويخير أيام العمل الصالح فتجتمع في هذه الأيام العشر أمهات العبادات الدينية ما لا يجتمع في أي وقت آخر لأن من خصائص هذه العشر انها تجتمع فيها أمهات العبادات وأوقات السنة الأخرى لا يمكن أن تجتمع فيها أمهات العبادات يعني في اوقات السنة الأخرى يمكن صيام يمكن صلاة يمكن زكاة إلى اخره لكن الحج له وقت واحد فهذه العشر من خصائصها انها تجتمع فيها أمهات العبادات الدينية فيسرع للمسلم ويستحب له في هذه الأيام الاستكثار من الأعمال الصالحة الصيام الصلوات يعتني بالصلاة المفروضة يبكر للمساجد يعتني بالنوافل والرواتب يعتني بالقرآن وذكر الله يعتني بعموم الأعمال الصالحات فهذه الأيام أيام فاضلة وإذا كان, وإذا كان يعلم إذا كان يعلم من نفسه أن صيامه للعشر يضعفه, يضعفه في حجه وتنقلاته بين المشاعر ورغب أن يرفق بنفسه من أجل حجه فله ذلك نعم هذا السؤال يقول ماذا يصنع الحاج؟ إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد وهو بميناء الحاج ليس عليه جمعة لكن إذا كان هذا السؤال عن عموم المسلمين إذا صادف يوم العيد يوم جمعه من شهد صلاة العيد من شهد صلاة العيد لا يلزم أن يشهد صلاة الجمعة تقام صلاة الجمعة في المساجد إذا كان يوم العيد يوم جمعه تقام صلاة الجمعة في المساجد لكن حضور الجمعة ليس واجبا حضور الجمعة ليس واجبا في حق من شهد صلاة العيد في حق من شهد صلاة العيد أما الحاج فليس عليه لا صلاة عيد وليس عليه أيضا صلاة جمعه وإنما يصليها ظهرا نعم رسال الله عليكم. هذا يقول هل يمكن للمحرم أن يحلق للمحرم نعم, نعم, نعم, نعم الـ الـ الـ يجوز للمحرم أن يحلق للمحرم ولا يؤثر ذلك ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السال يقول شخص يخفف من لحيته وعندما أنكرت عليه ذلك قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم علل الإعفاء, علل الإعفاء للحية بقول خالف المجوس فهل تعليله على تخفيف اللحية صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه بمخالفة المجوس بين أيضا نوع المخالفة لم يترك لنا الأمر لم يترك لنا الأمر وإنما بين علينا الصلاة والسلام كيف المخالفة وقد مر معنا الحديث قال خالف المجوس وفر اللحة ما قال خالف المجوس خففوا اللحة ولم يقل خالف المجوس احلقوا اللحة وإنما قال خالفوا المجوس وحدد لنا الصفة التي نكون عليها بمخالفتهم ولو قدر أن مثلا بعض المجوس أعفى لحيته لو قدر مثلا أن بعض المجوس أعفى لحيته هل هذا يغير الحكم؟ هل هذا يغير الحكم؟ لا يتغير الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه للمخالفة وبين في الحديث نفسه نوع الصفة التي نكون عليها في مخالفتنا لهم قال خالفوا المجوس وفروا اللحى وفي رواية أرخوا اللحى في رواية أعفوا اللحى فحدد لم يترك لنا عليه الصلاة والسلام الأمر وإنما حدد لنا ماذا, ل... ماذا نصنع ولهذا لو قدر على سبيل المثال كما قلت أن بعض المجوس مثلا اعفى لحيته ولهذا بعض الناس أساء الفهم جدا وأبعد في, في فهم الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس وبعض المجوس يعفي لحيته وبعضهم يحلق لحيته قال الأمر واسع والسنة الحلق أو الاعفاء كلها, كلها سنة يقول يقول كلها سنة تحلق ولا تعفي كل سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس وبعض المجوس يعفي بعضهم يحلق من الذي أتاح لك هذا المجال لتتفقه هذا التفقه الأعوج وتأتي بهذا الفهم الفاسد والحديث أمامك واضح، ولماذا هذه التجاوزات؟ والحديث واضح أمامك. قال خالف المجوس أعف اللحى، وفروا اللحى، اللحى. والحديث الآخر قال عشر من الفطرة وذكر منها ماذا؟ عفاء اللحية والأحاديث في عفاء اللحية كثيرة. أما مثل هذه المغالطات والتجاوزات، فهذا أمر غير صحيح وفهم سيء. لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإبعاد بها عن مقصودها ومرادها نعم حسن الله إليكم هذا يسأل يقول أن معه والدته لو لا يستطيع أداء المناسك إلا على عربة أو لا تستطيع هي أداء المناسك إلا على عربة فهل يؤدي معها ثم يفعل المناسك بمفرده أم يكفي أن يكون معها يكفي أن يكون معه يكفي كون وهذه ستأتي معنا في المسألة القادمة إذا كان مثلا يحمل طفلا أو كان مثلا يدفع مسنا بعربة ونحو ذلك يكفي أن يؤدي المناسك معه لا يلزم ان يدفع بالعربة ثم إذا انتهى يذهب ليطوف بل الطواف الذي يكون منه وهو يدفع من معه بالعربة كاف نعم سر الله يقول هل يجوز للمرأة الشابة ومن معها من محرم الدفع من مزددفة بعد منتصف الليل النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة رخص للضعفة فإذا كانت نشيطة ومعها المحرم فبقاؤها لإتمام المبيت والوقوف بعد صلاة الفجر للدعاء وأما إذا دفعت لكونها امرأة وضعيفة وتخشى على نفسها من الزحام لا حرج عليها بعد منتصف الليل نعم أحسن الله إليكم هذا سال يقول هل هناك ما يدل على أن للإنسان دعوة مستجابة حين رؤية الكعبة عند رؤية الكعبة عند رؤية الكعبة جاء في دعاء مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا, وحينا بالسلام وحينا بالسلام هذا جاء في في دعاء ماثور ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فإذا رأى الكعبة دعا بهذا الدعاء ولو رفع يديه لو رفع يديه لحرج في ذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فلا حرج في ذلك لكن تحري الدعاء بإطالة أو تكلف أدعية لأصل لها عند رؤية البيت هذا ينبغي على المحرم أن يتجنبه نعم أيضا هذا السؤال يسأل عن الكتب التي توزع في في أو قاتل, أو قاتل الطواف أو التي يكون فيها ذكر أدعية الأشواط فهل هذه جائزة؟ هذه الأدعية المؤقتة لكل شوط دعاء من أشواط الطواف وكل شوط من أشواط السعي دعاء هذه الأدعية المؤقتة هذه لا نعلم لها أصلا ولهذا لا يسرع التقيد بها لا يسرع التقيد بها وبعضها متكلفة يعني قرأت بعض تلك الأدعية في تلك الكتب متكلفة وفيها تجاوز في الفاظها ويخشى أن يكون في بعضها شيء من الاعتداء في الدعاء قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال في الحديث الصحيح قال سياتي أقوام من أمة يعتدون في الدعاء يعتدون في الدعاء فالشاهد مثل هذه الكتب الذي ينبغي اجتنابها والطائف والساعي يدعو بما تيسر مما يحفظه من أدعة النبي عليه الصلاة والسلام او حاجاته الخاصة وله أن يقرأ من كتاب الله ويسبح ويهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى ويشغل طوافه وسعيه بذكر الله سبحانه وتعالى نعم حسن الله إليكم هذا يسأل يقول هل هناك فرق بين النية والتلبية فإذا قال اللهم نويت عمره أو قال اللهم لبيك عمره فما هو الفرق الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاهلال نلتزمها لم يقل نويت ولم يأتي هذا المتن الذي يقال يقول بعض الناس لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا, ولا عن التابعين لهم بإحسان وإنما الذي جاء عنه مثل ما مر معنا في الحديث الصحيح قال لبيك اللهم حجا وعمره وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة وهو الذي يشرع للمسلم أن يقوله فالتلفظ بالنية بأن يقول لبيك اللهم حجا أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو يقول لبيك اللهم عمرة بحسب النسك وهذا هو اللفظ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقد قال في الحديث الصحيح لتاخذوا عني مناسككم نعم احسن الله اليكم هذا سهل يقول هل يجوز للمرأة الصلاة على الميت في الحرم مع الإمام إذا حضرت المرأة إذا حضرت المرأة المسجد ونودي للصلاة على الجنازة تصلي إذا حضرت ونودية للصلاة على الجنازة تصلي المرأة من هي عن اتباع الجنائز وتشييع الجنائز لكن إذا جاءت المسجد وحضرت ونودي بالصلاه على الميت تشارك المسلمين في صلاتهم ودعائهم للميت بالمغفرة والرحمة نعم هذا يسأل يقول من قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم حبسه حابس فإن يجب عليه الحلق أو التقصير للخروج من إحرامه إذا, إذا حبسه الحابس إذا وجد الحابس يتحلل, يتحلل يعني يخرج من من إحرامه ولا يلزمه في في لا يلزمه في هذه الحالة أن يذبح شاة أو أن يحلق شعرا وإنما يتحلل من إحرامه لوجود الحابس ولكونه اشترط وقد مر معنا ذكر فائدة الاستراط في كلام المصنف فيما قرناه قبل قليل نعم سأل الله إليكم هذا السر يقول صلا الصلات في ميناء هل تكون قصرا أم جمعا الصلاة في منى تكون قصرا للرباعية دون جمع تكون قصرا للرباعية دون جمع بمعنى أن كل صلاة تصلى في وقتها والرباعية تكسر فتصلى ركعتين هذا السائل يقول هل على الحاج أضحية في بلده؟ الأضحية ليس لها علاقة بالهدي ومن كان مقتدرا سواء كان حاجا أو غير حاج يضحي عنه وعن أهل بيته وعن أهل وعن ولده وهذه لا علاقة لها بالحج والهدي هذا عمل يتعلق بالحج يخص من كان قارنا أو متمتعا كما مر معنا في قول الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين